بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوا اتى امر الله فلا تستعجلوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاستقون أن أنذروا ق قَلَقَ السَّماواتِ وَالأَقْضَ ب الحَقِتَ عَى م يُشْركُون قَلَقَ السَّماواتِ وَالأَغْضَ ب حَقِتَ عَ م يُشْركُون قَلَقَ إ سَلَ مِ النُقُتَت خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا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 وتحمل اطفالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانف ان ربكم لرهوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخنق ما لا تعلمون وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْنُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِدٌ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِدٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ ق مِنه شَرَابُ وَمِنْه شَجرت تُثِمُ يبِتُلَكُ بِهِ الزغرَ والالزَّيتُونَ وَالَّ خِيلَ وَالْأَنَبَ وَمِ كلُ التَّمَرات يبِتُلَكُ بِهِ الزغَى والالزَّيتُونَ وَالَّ خينَ وَالآبَ وَمِن كل التَّمَرات إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَّجُم مسَخَرةُ بأَمْرِه وَّجُمُ مسَخنتُ بأَمْرِه إِك ذَلِكَ ل آيكٍ لِقَماقُِون إَِّ فِ ذَلِكَ لآياتكٍ لقَْماقِون وَماذَرَ أَلَكُمْ فيأَْرضِ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَهُوَ الذي سَخ البَحرَ للتَأكلُلُ مِنْهُ لَحم قَرِي وَتَستَخْلِجُ مِنْه حلةَ تَلبَسونَها قَهُوََّ تَخَ البَحرَ لِتكُلُ مِنْهُ لَحم قر وَتَخْلِج مِْه حلةَ تَلبسونَها وَتَرَى الْفُلْكَ كَمَاؤُخَرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتَرَى الْفُلْكَ كَمَاؤُخَرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا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 إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جََمَ أن اللهَّ يعلمم ماَا يُسبّونَ وَما يعنونَ إنهُ لا يحِبّ المُستَكبرين ل جََمَ أن الله يعلم ماَا يوسبّون وما يعنونَ إهُ لا يحِبُ المُستَكبرِين وَإذا قلَ لَهُ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 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ بَغَيْرِ قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر علىهم مستقفه من فوقهم قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مستقفه من فوقهم فَقََّ لَْهِ مَُّقُفُ مِ تَوْوقِهِمْ وَتهُم العذاابُ مِنْحيَيت لَا شعْرون فَقََّى دَُّ يَوْمَ القامَةِ يُخْزهِم وَيَقولُُ أَلى شُرًا كَائََِّينَ كُنتُم تُ شَ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء اعلى الكافرين قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء اعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء فالقوا السلام اللهَّه عَمٌ بِمَا كُُم تَأْملُون بَلائِ اللهَّ عَمٌ بِمَا كُ تُم تَأَّلُ فَدُخُلُ أَبُو أَبَجَهًاَّ م خَالذينَ فيِيهَا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولا نعمه دار المتقين ولدار دار المتقين جََّ تُعَدِر يدُقُونَهَا تَجرم تَ تحتْهأَهارُهُم فهَا ماَا يَشون جََّ تُعَدل يدُقُونهَا تَجرمِ تَ تحتِهأَنهارُلَهُم كذلك يجذي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة ت بِما كثُ تََّلون هل يَظُرون إلا تَأثَهُم المَلائكَة أو يأتَ أمر رك أمر ربك كذَلِكَ تعَ الذيينَ مِ قَبِهم وَماَا وَلَنَهُم الله وَلَك كَلُون أَ خُسَهُم كَذَلِكَ تَعَ الذيلَ ل قَدلهم وَلاَا وَلَلَهُم غ وَلَك كَلُونأَ خُسَهُم يَبْلمون فصَابَهُمسيَيئنتُ مَاعَمِنُوا وَحاقَ بِهِم ما كَوا بِهِ يَسْتَهْزئون فْصَادَهُمسيَيئنتُ مَاعَمِنُوا وَحاقَهَِّا ما كانَوا بِهِ يتهزئون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 وَلَمَّا مِنْ دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين كذلك فعل الذين من قبلهم البلاغ المبين وَلَ قَ بَعَتناَا فِي كُ أَُّةِ الرَّسولًا عَنعبُدُ اللهَّه وَجتَنِبُقَّغُوط وَلَقدَْ بَعَثنا فيِي كلُلّ أَّةِ الرسولًا عَنعبُدُ اللهَّه وَجتَنِبقَّاقُوط فمِنْهُم مَنْ, هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة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 اِذْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اِذْ تَحَرَّصَ عَلَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ وَمَا لَهُم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أكثر الناس لا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 يَقُولُ لَهُمْ سَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا نُبَوِّئُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالَّذِينَ هَاجَرُوا بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا نُبَوِّئُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قبلك إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ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 وَأَزَلم إلَْكَذِكْرَ لِلتُ بَينَ لَِّاسِمَا نُزجِلَ إلَيْهِمْ وَلَعََّهُم ييتَفَسكرون وَأَزَلل أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم عليك خوف فان ربكم لرؤوف رحيم أَوْ يَأْخُذَهُم مَّعَ لَا تَخَافٌ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل تجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون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 توقهم ويرفعون ما يمنون وقال الله لا تتخذوا الههين اثنين وقال الله لا تتخذوا الههين اثنين انما هو اله واحد فإياى يغضب اننا هو اله واحد فإياي خضعبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون أفغير الله تتقون وما بكم من نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأرُونَ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَكروا بِمَا آثَلَهُم فَتمَتَعُ فَتَ فَ تَعمُون وَيجَلونَ لِمَا لا يَعلَمونَ نَصبًا مِمَّا رَزَقُناَاهُم وَيجَالونَ لِمَا لاَا يَعمونَ نَصبًا مِا رَزَقُناهُم دَلهَّين تُسأَلَّ عَماكُنتُم تَفْتَرون لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ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 يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مَن سُؤِمَ بُشْرُهُ أَيُمْسِفُهُ عَلَاهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَيُمْسِفُهُ عَلَاهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ ما للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخفرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخفرهم إلى أجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا وَتَصِفُ الْأَلْسِنَةُ مُلْكِبًا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْأَفْنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 وَمَا أَن زَلْناَا لَكَكِتابَ إلَّا لِلتُبَيْنَ لَمُ الَّ بِخْتَلَفوا فِيهِ وَهُدَو وَرَرحْمَةَ لِقَوْمِيؤمنِنُون وَمَاأَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا نسقيكم مما في بطونه من بين فرص ودم لبلا خالصا سائرا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَأْكُلُونَ مِنْهُ ثَمَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ, اتخذي من الجبال وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسنقي سبل ربك ذللا كل الثمرات فاسنقي سبل ربك يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ إن فِي ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله خلقكم تَوَسَّأْتُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَى العمر الْعُمْرَ لِكَي لَّا يَعْلَمَ مَا بَذَلَ مِنْ شَيْءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بعضكم على بعض في الرزق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 ألَ م ملك أيمَهُم تَهُم في تَو آتَ بنعمََّةِ اللهه يَجحدُون آتَ بنعمَّة الله يجحَدُون واللههُ جَعللَكُمْ مِنْ آافُزِكُمْ أَزْوَجَ وَجَلَلَكُمْ مِن أَزْواجكُم بَنين وَحَكَذَكَو وَرَجَقَكُم مِنَ الطَّيبات واللهُ جَعللَكُمْ 121. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون 122. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون 123. ويعبدون من دون الله ما لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَغْنُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا ضرب الله مثلا النادِدَم مملوكا لا يقدر على شيء وَمَزَقُناَاهُ رزقناه لِزقًا رزقا حسنا وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نَزْلٍ حَسَنٍ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نَزْلٍ حَسَنٍ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ الحد للِلهه بَ أَكتَرهُم لا يع وَضَرَبَ اللههُ مَثَغجُ لَن يَحدهُم أَذكَم لا يقذِر على شَ وَهُوكَّ على مَول وَضَرَبَ اللهَّ مثَغجُلَن يحدم أَذكَمُ لا يقِر عَ شيءَ وَهُوكَن ل مَولا وهو كلنا على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير وهو كلنا على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على فراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب وما امر الساعه الا كلمح ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا والله اخرجكم من وَنُنِئْ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَجَعَلنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ألَ يرَوْ إلَ قَيْرِ مسَخراتِاتِ جوَوْ السَّماء إماَا يُسكُهُمَّ إِ اللهَّ ألَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ بيوتا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ 112. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم, تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وَمِنْ أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين اَسْتَخِذُّ لَهَا يَوْمَ رِحْلَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَاتِهَا وَأَنْغَامِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَاتًا وَمَتَاعًا إِلَاحِينَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَاللَّهُ جَعَلَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يتّ نِعْمَتَهُ عَلَْكُمْ لاعَكُمْ تُسلِْمون كَذَلِكَ يُتِّ نِعْمَتَهُ عَلَْكُم لاعََّكُمْ تُسلْلِمون يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْفَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث لا يؤذن للذين كفروا ولا وَإذاَا رَأََّذينَظَلَمٌ الععَذاابَكَ لاَا يُوقَسَكُ عَنْهُم وَلهُم يظرُون وَإذاَا رأََّذينَظَلَمُ العذاابَكَ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 هاؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هاؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يوم الدين السلام وضل عنهم ما كانوا يسترون والقوا الى الله يوم الدين السلام وضل عنهم ما كانوا يسترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وَيَوْمَ نَبَاتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَيَوْمَ نَبَاتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ بِكَ شَهِيدًا عَلَى وَلََزلَّ عَيك كتابَةِ بان لِكُِّ شيءَيئ وَهُدَ وََحمََ وَبُشْرال المُسمِمين إِ الله يأمر بالعدل وَالْإِحْسَانِ وَإتائِدٍ قُبَّ وَيَنْهَا عن الفحشاء والمنكر إِلا يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد دوكي بها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد ولا تنقضوا, ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه انكثا ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه انكثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه التَّقذونَ أَملَكم دَخلَ ضَلََك تكونَ أَّةُه أَضانٍ أَّ إ ما يدُلوكُم الله بهِه إ ما الله بِه وَلَ يبَين إنَّ لكُمْ يَوْمًَا قِيياامَةِ مَا قُ تُمْ فِي تَقْسَلِكُون وَلَ بَيين إَّ لكُمْ يَومًا قامَةِ مَا كُ تُمْ فيِي تَخْسَلِكُ وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَلَكُم أَّتَأُاحِدَتَ وَلَك يُضِلُّ مَئ ش وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, يضل من يشاء وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن تسأل عََّ أَنك تعملون تَعمدُ وَلَ تسألَّ عََّ أَنك ولا تتقدوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد هبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولا تستخدموا أي مالكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد هبوطها وتذوقوا السوء بما قدتم أن تثيروا لله ولكم عذاب عظيم ولكم عذاب عظيم ولا تَشْكَروا بِعَهْدِ اللَّهِ دَمَلًَا قَليلَ وَلَا تَشْكَروا بِعَْدِ اللَّ دَمَلَ قَليِيلَ إِ مَا عيدَ اللَّههُ وَ خَيْرَُّكُمْ إكُ تُمْ تَمُون إَِّ لاَا عدََّهِهُ ما عندكم ينفد وما عند الله باق لا عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد لا عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَا يدَ اللهَّذاقَ وَلَ نَ جزًا الذيذينَ صَدَروا أَجررَهُم بأَحْسَنِ مَا كانَوا يَعَّلُ وَلَ نجذيًاَّا الذيينَ فَدَرُوا أَجَهُم بِأَحدَن مَا كانوا مَنَّ عَملَ صَالِحَم ذكَرٍأَ تَهُ مُؤمنِن كَ نَحفِيًاَّ مَنَّ, من عَ مَنَّ عَمِلَقالَاِحَمِ ذَكَرٍ أَكَ وَهُو مُؤمنِنُ فَل نحًْا َّهُ حياكَ قَبَ لنعَمِلَقالَاحَمِ وَهُوَ مُؤمنِنُ فَ نُحًْا لَهُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِذَا فََأتَ الْ القُبْْ آلَ فَ السَّعِب بِلهَّهِ مِنَ الشَّيقَا غج إِهُ لَْسَ لَ سُنقَان عََّينَ آممَنُوا وَعَلى رَبّهِمْ يَيتوَككلُون إِهُ لَْسَ لَ سُنقَانُ آمَنُوا وَعَلى رَبّهمْ يَيتوَككلون انما سلطانه على الذي لا تولونه والذين هم به مشركون انما سلطانه على الذي لا تولونه والذين هم به مشركون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 لسانُ الذي يُشدونَ إلَهِ جمون وَهذاَا لِسانُ الن رَبيِي لسان الذيشدون إلَه جمون وَهذا لِسانانُ الن ربيون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 إِلَّا مَا يَذْكُرُ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أكره وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ 117. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 118. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون ثم ان ربك للذي لا هاجر من بعد ما حكنو ثم جاهدوا وصبروا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 يَوْوم كَأتِي كُُّ نَسُ جَدِل عَن نَسِهَا وَتُوفى كُّ نَسما عَمِلَ وَهُم لا يظلمون كُلُّ نَ تُجدِل عََّسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَسَّا لا يُغْلَمونُون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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنجير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصيف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتثروا على الله الكذب تقولوا لما تصيف هذا حلال وهذا حرام لتثروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إِلَّا الَّذِينَ يَسْتَرُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَنَجْعَلَنَّ قُرُبَانَهُمْ مَأْكُولًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قصصنا عليك مِنْ قَبْلُ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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ إِ رَبّكَ مِن بعدِهَا لَ غَكُر الرَّحيِيم إِ رَبّكَ منِن دَِهَا لَ غَكُر الرَّحيِيم إَِّ إبَْهِي مَكَانَ أَُّتَ قَتَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْ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 لَُّ أَ حَين إلَكَ أَلاتَّبعِع مَِّ تَ إضَه مَ حَثَهُ وَما كانَ منَِ المُشرِكين إَّ ما جُعين السَّبُ علىى الذي نَخَْلَفُ فِي إَِّ ما جُعَين السَّبَتُ على الذي نَخْتَفُ فيِي وَإِنَّ رَبكَ لا يحشكُمُ بَيْنَ يَوْومَ القامَةِ بمَا كانَُ فِي يَخْتَلِفُون وَإَِّا رَبكَ لاحشكُمُ بَيْنَ يَوْمَ القامَةِكِ مَا كانَوا فِي يَخْتَلِفُون أُدُع إ سَبِي رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالْمَووعظَة الْحَسَنَة ودعو الى سبيل ربك بالحكمه والوعظ الحسن وجادلهم بالتي هي احسن وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتديين ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيليه وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وان عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين وَل إ صَدَتُم لَ وَ خَيْرُ للقَادِرين وَاصْبِر وَماَا صَبْكَ إِللا بِلا وَصْبِ وَلاَا صَدْركَ إِللا بِلا وَلَا تَحذَننا لَْهم وَلاَا تَكُ فيِي ضَييق مَّا يَمْكُرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, والذين هم محسنون قدمت لكم هذه التلاوة نوکا اکرے الى لو